الهجرة قد تضع ضغطاً على البنية التحتية والخدمات في الدول المضيفة، وقد تؤدي إلى توترات ثقافية واجتماعية، في المقابل يسهم المهاجرون في سد النقص في سوق العمل، وينقلون خبرات ومهارات ترفع من الانتاجية، كما أن تنوعهم الثقافي يضيف غناً للمجتمع، التحدي هو في كيفية إدماجهم بطريقة تحفظ كرامتهم. وتحقق التوازن داخل المجتمعات الإدارة الحكيمة للهجرة تحولها إلى فرصة لا أزمة